وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي رغم انف الحاقدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا يا ربنا دوما وأبدا سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر واستعملنا ولا تستبدلنا واستعملنا ولا تستبدلنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم احفظ مصرنا من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء اللهم إن نسألك وأنت في عليائك وكبريائك وجموع من المسلمين يؤمنون على الدعاء يا ربنا يا صاحب الفضل والمنة يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تفضح كل من يريد إسقاط هذا البلد في دوامة الفوضى اللهم افضحهم اللهم إني أسألك وأنت في عليائك وكبريائك أن تستجيب دعائنا وأن تذهب غيظ قلوبنا وأن تشفي صدور قوم المؤمنين اللهم أوجع قلوبهم واحزن قلوبهم على أولادهم وعلى عزيز لديهم اللهم من أراد بهذا البلد شرا اللهم رد كيده في نحره اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره اللهم أرنا فيه آية ولا ترفع له راية ولا تحقق له غاية اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم إنهم يمكرون بليل وأنت تمكر وأنت خير الماكرين اللهم أنت الذي علمتنا قولك ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون تنظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين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 ان الله عزيز ذو انتقام اللهم انك تعلمهم وتعلم خططهم وتعلم مؤامراتهم وتراهم وتسمعهم حيث لا نراهم ولا نسمعهم وتسمع اتصالاتهم وتسمع خططهم اللهم اجعل الدائره تدور عليهم اللهم انك علمتنا ان الله لا يصلح عمل المفسدين نحن نوقن يا ربنا ونحسن الظن بك اللهم انا نحسن الظن نحسن بك في الليل وفي النهار انك ستكفينا شر هؤلاء اللهم اكفين بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير اللهم اكف الامه شرهم يا من بيدك امرنا وامرهم اللهم انا نسالك وانت الاله الاعظم الرب الكريم اللطيف الجواد المنعم صاحب الفضل والاكرام الذي يسير الامور كيفما شاء ولا يقدر على ان يضر أحد إلا بإذنك ولا أن ينفع أحد إلا بإذنك اللهم انفعنا بطاعتك اللهم إننا نعلم أننا مقصرون ولا نستحق نصرتك اللهم إنك قلت وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير اللهم إنك الذي قلت سبحانك في عليائك وفي كتابك وأنت أصدق القائلين يا رب العالمين علمتنا يا إلهنا أن للذنوب شؤم وان للذنوب اثر نحن الذين فرطنا وضيعنا نحن الذين تركنا كتابك نحن الذين هجرنا سنه نبيك صلى الله عليه وسلم نحن الذين طلبنا الحلول عند اهل الفجور وتركنا الحلول من كتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم فاذقتنا, فأذقتنا ببعض ما كسبت ايدينا يا رب أنت الذي قلت ويعفو عن كثير اللهم عفو عنا وارفع مقتك وغضبك عنا وحقbra دماء المسلمين اللهم حقنا دماء المسلمين في مصر اللهم حقنا دماء المسلمين في مصر اللهم حقنا دماء, حقن دماء المسلمين في مصر يا رب النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذه الأمة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 مضت في أسلفهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا اخذوا بالسنين وشدة المؤون وجور السلطان ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم هذه عقوبات وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون هذه قوانين ربنا وهذه سنن الله تبارك وتعالى في كتابه هجرناها وأذرنا ظهرنا للقرآن والسنة وأردنا أن نحل الأزمات بأمور سياسية لم تفلح نهاردة علشان 21 حكم عليهم من خلال القضاء لا من خلال الرئيس ولا رئيس الحكومة ولا من خلال الالترس ولا من خلال النادي الاهلي ده القضاء اللي حكم عليهم بعد صولات وجولات من جلسات استمرت ما يقرب من 11 شهر وحيلت أوراق 21 متهم للمفتي وده مش معنى أن الحكم نهائي بالإعدام على حسب ما قالوا لنا أنه فيه نقد ربما ينفذ وربما يخفف الله أعلم القانون هيعمل إيه لكن ده حكم قانون فلكم أن تتصوروا يثور الثائرون في بورسعيد فيقتل ثلاثون على الأقل لحد موصل الخبر في مقابل زعلهم على واحد وعشرين هل بورسعيد هل الذين يفعلون ذلك في بورسعيد حريصون على الدماء يعني هل تتصوروا إن أنا أنا لو مواطن من بورسعيد وزعلان على أهل بورسعيد أنا حفترد يعني أو أماطع عنهم المياه أو أماطع عنهم النور أحاول أقول بورسعيد جمهورية مستقلة دعونا نتكلم بشيء من العقل إن كان هناك بقية من عقل هل هناك إنسان في مصر وفي أي دين مش هقول في دين الإسلام بس يرضى ما حدث لهؤلاء الشباب في ست بورسعيد الاربع وسبعين اللي قتلوا دول هل في حد عاقل يرضى ان ابنه كان يبقى في هذا الموقف سيبك من ان احنا بنودين تصرفات الالترس من اول ما طلعوا خلاص احنا بقى يعني مو... اما اتكلمنا اما في اول الحدث قالك ما كانش ينفع تتكلم وقلنا لهم في قاعدة بتقول تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بس ارجع كده اتكلم معاكم بالعقل بالعقل انا الان مش هتكلم عن تصرفات الالترس في كل مصر مش أقصد أولترس الأهلي وأولترس الزمالك وأولترس مصري لا وأولترس محلة وأولترس اسكندرية والأولترس المختلفين بصرف النظر عن تصرفاتهم من أول ما نشأوا واستغلال الإعلام الرياضي في أحط صور الاستغلال لهذا الشباب الشباب اللي كان مش لقي أي حاجة ينتملها في البلد في وسط نظام كره الناس في البلد وأفقدنا الانتماء لهذا البلد الشباب خرج مالأش حد يحتضنه فبقى انتماءه الناديه بيطلع كل طاقاته عشان خطرنا دي ان هو ده بلده وهو ده وطنه وهو ده أهله وهو ده عالمه فكرة وسيطرت عليهم نتفق نختلف أنا أرفضها لكن في النهاية فضلنا ماشيين مع الإعلام الرياضي المنحط من أيام النظام السابق السهرات خمس ست ساعات طول الليل نشحن الشباب في المدرجات ونشحنهم في وسائل الإعلام المختلفة المقرؤة وفي النهاية وصلنا إلى محطه فاصلة أراد الله أن تكون هناك رسالة نعم كانت رسالة قاسية علينا أن مات وقتل أربع وسبعون شابا كنا ننتظر أن هم يكونوا في المستقبل يعملوا حاجة لهذا البلد لكن قدر الله وما شاء فعل ظل أهلهم في حال من الغيظ وأي حد هيبقى مكان أهلهم يحس بنفس الإحساس الولاد قتلوا غدرا غدرا في انفلات أمني واضح في انفلات عسكري واضح في انفلات جماهيري واضح في انفلات اعلامي واضح وزود الطين بله إنه كان ماتش بين الاهلي والمصري في بورسعيد لا وبحضور اثنين من اشد المتحمسين لللعبه كره القدم ولا يريدون ان يعرفوا للهزيمه طعما وهم حسام حسن وبريم حسن رغم من اليوم ده اتصرفوا تصرفات محترمة ودفعوا عن اللعيبة وعن الناس وشجبوا ما حدث لكن في نها الأجهاء كلها كانت مهيئة لكارثة نادى الناس لكن قدر الله ما شاء فعل والقضاء فضل من هذا الوقت من فبراير الماضي إلى قربه فبراير بنتكلم في أرب سنه يحقق ويدقق الله يكون فعون الآضي اللي أصدر هذا الحكم وسط هذا الالتهاب من المشاعر لكن في النهاية الأوراق أليت له ان الواحد وعشرين دول مدانون وفيه باقيه هيتحكموا يوم تسعة مارس منهم ضباط شرطه ومنهم في امن النادي ومنهم ومنهم ومنهم السؤال اللي عايز أسأله هل جماهير بورسعيد انا ما بتكلمش عن اهالي بورسعيد لان انا متاكد ان اهالي بورسعيد المحترمين اللي بيحبوا بلدهم ذاقوا من الظلم في النظام السابق ماذاقوا بسبب وقعة الاغتيال اللي لفقت للشاب اللي كانوا قالوا حقيقة الرئيس لما راح بورسعيد ومن ساعتها بورسعيد أيامها سوداء مثل الليل البهيم الأليالي ما شافوش خير والحقيقة والله الواحد كان يشعر بمرارة هؤلاء الناس لما كنت أروح أشوف التجار بيقولوا الحياة خربت حياة خربت يا شيخ بورسعيد ما فيش شغل ما فيش حاجة لكن هل الحلول ان احنا نروح نقتحم السجون هل دول هل بورسعيد الشرفاء أشك هل الحلول إن أنا أهدد واقطع المي عن أهل بورسعيد أشك هل الحلول إن أنا هدد إن أنا خلي بورسعيد دولة مستقلة بنوع من أنواع التفاهات اللي بتحصل احيانا زي ما حصل في محلها وغيرها أشك ان أهل بورسعيد الشرفاء المحترمين أيوه حسين بغصة لكن حطوا نفسكم مكان الناس القانون اللي قال القانون اللي قال قعدنا نقول ان الحكم سياسي لارضاء جمهورية الالتراس جمهورية النادي الاهلي خلينا فاهمين كويس ان هناك مرارة في خط الساحل كله وكرر بورسعيد الاسماعيلية السويس هناك مرارة وجاه النادي الاهلي تلعب كرة القدم وده معروف لدى الاوساط الرياضيين انا مش بقول حاجة من عندي عندنا اربع محافظات يعني بتتصرف كالتصرفات بعض الشباب الـ الـ الـ الـ الهادي هناك العاقل كان يقول لي مجيء الاهل هنا عندنا بورسعيد كاني جزء من الكيان الصهيوني جاي لنا في الاسماعيليه بورسعيد السويس الثلاثه دول بالتحديد مين اللي عمل كده الاعلام مين اللي عمل كده الموروثات الفاسده اللي خلتنا نسينا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن العصبيه لما قال دعوها فانها منتنه ايه اللي حصل مصر كلها تجني الشر وتجني المرارة وتجني الحزن في هذه الأيام لا نعرف من الذي يقتل ومن الذي يقتل إنه بقى فيه إعلام إعلام حقير حقير إعلام حقير لا ما ينفعش حتى مش قادر أقول إنه إعلام المسيح الدجال وإعلام المارينز وإعلام قوم لوط وإعلام مسلمة كذاب إنما إعلام يتسم بالحقارة يستبق الأحداث فيكلمك عن واحد رايح يولع في محطة مية او رايح يهرب ناس من سجون فاضطر ان يرد عليه بالرصاص انه متظاهر شريف اعلام حقير بمعنى الكلمة ويستبخوا الاحداث انه ضرب بالرصاصة من الخلف او زي ما بلغوني انه التقارير الطبية بتقول انه بعض اللي كانوا في في حالة الهاج اتضربوا بالرصاص من مسافات قريبة انتوا فاكرين انه مصر مصر وصول الاخوان المسلمين هيعدي كده انسوا القصة دي خالص انسوا القصة انا هعرض لكم النهاردة فيديو لسنة الامريكي بيكلمكم هتهمكم كويس جدا ان انا في اغسطس اللي فات قلتلكم ان الكتيبة الطيبية بتاعت نصر ناصر بعتت ناس على لبنان عند سمير جع جع تتدرب على حرب الشوارع والكلام ده قاله محمد عثمان في المدخلة وقلنا الكلام ده حذرنا وطلعت لنا حاجة اسمها البلاك بلوك اعرفش ايه دول اللي تلعوا في مصر بسلي وشيش سودة وبيهددن هم عايزين يقتلوا الناس في غياب دولة قانون وفي حضور اياد مرتعشة بعتذر ان انا بقول ياد مؤسسة الرئاسة ياد مرتعشة لا يليق بها ان تترك البلاد في هذه الصورة ابدا ياد مرتعشة والحاكم الضعيف كما يقولون فتنة فما ينفعش الإيد تشتغل في هذه الأيام مع شوية صيعين بلطجية يضربون استقرار البلد في كل اتجاه باسم مظله جبهة الخراب أسأل الله أن يخرب عليهم بيوتهم وأن يوجع ويفجع قلوبهم على أولادهم يا رب اللي بتخرج تقولك حنخرج في مظاهرات سلمية طيب يا ده من باب سد الزرائع انت شايف البلد ملتهبة بقتل ومش عارفين مين اللي بيقتل احنا مش عارفين مين اللي بيقتل ناس بتخرج يلاقي رصاصه ليش في دماغه ورشت في ضهره حد يعقل بنعترض على حكم قضائي يروح ضحيته تلاتين واحد في انهي منطق في انهي عقل في انهي دين فين أن النخبه السياسيه اللي خارجه النهارده من جبهه الخراب عليها من الله ما تستحق من لعنات الشعب المصري في الليل والنهار عبد مشتاق ولفندي اللي جايب لنا اجنده خراب العراق الى مصر المسمى بالبرادعي اللي بيعيب على رئيس الدجومرين بيكتب تويتر قال يعني هو كان بينزل الشارع دول في حد منهم بيخدش حد من ولادهم بيتعور حد من العيال اللي هم بتوع النخبه السياسيه اللي تبعهم دول بيصب باذى لانه بعدين طول النهار في الفضائيات يدفعون فلذات الاكباد بتاعة الوطن للشارع وبعدين يخرج بلطغيه يقتلوا الشباب ونخش في صراعات لهدم مؤسسات الدوله واولها مؤسسه الامن اولها مؤسسه الامن لا يراد لها ان تقام ابدا حتى لو كانت ستقام انا عارف ان فيها فساد نعم وما زال فيها اذناب فساد نعم لكن واضح ان في ناس عايزة تقضي على مؤسسه الامن بالكليه الشريف وغير الشريف الصالح والطالح ان البلد تظل تدور في حاله من الفوضى والاعلام راشق في اماكن معينه انا عايزة أقول لكم مشيت في اماكن كتير امبارح ما وجدت ما وجدت أحدا يريد أن يخ يخرب هذا البلد إلا جبهة الإنقاذ عليها من الله ما تستحق منذ أن أتت إلى البلد واجتمع هؤلاء المخربون والبلد في انهيار اتفاق بين هؤلاء المخربين وبين كتيبة إعلام المسيح الدجال اللهم أحرق أولادهم أحرق قلوبهم على أولادهم يا رب أبو جهل وابو لهب لما يطلع بتاع الكواكب الراقص يقول لك الدم والفئه البغيه ومش عارف يقرأ قرآن ورافض كلام شيخ الازهر عن إراقة الدماء ناس بتستقل اراقه الدماء طب ما طبعا لما بنته, لما بنته يعني قيل إنها اعتدى عليها خرج عيصدنا كالنساء على الفضائيات وقلنا ما ينفعش نعتدى على حد في مصر ما ينفعش نضرب حد عيب عيب في فين واثناشر وإحنا بلد مسلم وبعد الحريات إن إحنا نعتدى على بعض يخرج محمود سعد فندي بتاع الكواكب يرد يقول لا دي حرب مشروعه وفئة باغية وصلنا لكده يعني عجبني النهاردة الحقيقة خالد صلاح على تويتر كان بيتكلم انه العنف ضد اخوان اونلاين جريمة لا يجب السكوت عليها اصوات العاقلين الان محتاجينها مش محتاجين جبهة الخراب تطلع ويطلع لي اسم احمد البرعي عمل بيان شبه وشه والله العظيم بيان شبه وشه وفي الآخر لسانه سبقه قال حننزل الجمعة الجاية لإسقاط الدكت وبعدين ألف لإسقاط الدستور مشتاق فاندي اللي كل ما يقولوله يا رئيس في الشارع جنون السلطة يلعب بدماغه معانا مداخلة يا جماعة معانا الأستاذ خالد صلاح رئيس تحرير يوم السابع السلام عليكم أستاذ خالد وعليكم السلام أستاذ خالد ازايك عمليين ازاي حضرتك الله أستاذ خالد طبعا شكرا لك على أنك تسابق دايما في مسألة إدانة الاعتداءات بكافة صورها حضرتك شايف المشهد المخيف اللي بنشوفه في مصر النهاردة يا أستاذ خالد وعدم تحمل المعارضين والمؤيدين والنخب بكل مستوياتها والأحزاب لحقيقة المسئولية عن إراقة الدماء اللي بتحصل في مصر وخروجهم للمزادات الرخيصة بدلا من, ح... من من البحث عن محاولة الاحتواء لإعادة الأمن إلى هذا البلد بتشوفها ازاي طبعا أنا جملاتاً وتفصيل الشيخ خالد بشوف أنه مسألة العنف اللي ظهر في مصر فجأة ده أنا بعتبر أن ده يعني أكبر انحراف مش بس على المسار الثوري ولكن أيضاً على المسار الوطني وحتى على المسار الليبرالي لكل من يتكلمون عن الليبرالية يعني أنا أفهم أن الليبرالية حتى من منظوري أنا الشخصي هي احترام الرأي والرأي الآخر في إطار من الحفاظ على هوية هذا البلد وعلى ديني وعلى اعتقادي. لكن لا أفهمها أبداً على أن تكون أعمال انتقامية على هذا النحو. الحقيقة استفزت يعني استفزت بالغ من اللي تعرض ليه زملائنا في موقع إخوان أونلاين لإنه لا يجوز أبداً أن نبادل الكلمة بال بضرب بالرصاص أو بالمطاوي واللي حصل حقيقة و... وسمعته من شهود عيان يعني كان مخزي جدا إنه إنه زملاء مهمتهم فقط الكتابة إنه يحصل اللي حصل معهم من اعتداء بكل هذا العنف وبكل هذا الباش بكل هذا التجاوز على القانون الكلمة ميدانها الكلمة واللي بيحصل في مصر دلوقتي لاننا خرجنا نرد على الكلمات بالعنف وبال وبالطريقه الداميه اللي احنا شايفينها دي من قطع طرق ده استاذ ده خالد استاذ خالد, خالد بيشوف المرحله اللي احنا فيها المطلوب مننا كاعلاميين كلنا الان لان احنا محطوطين على المحك في إثارة اما الفوضى والاقتتال في الشارع واما العودة الى التحاكم للعقل او التحاكم للدين والشرع والعقل والاحتكام الى لعبة الديمقراطية بصورتها النظيفة شايفك يا كلنا مطلوب مننا الان ايه الوقتي أنا... سواء اعلام مقروء او مرئي انا انا رأيي و... و... والحقيقة كتبتش خلف مقال انه انه آه لجوء بعض القوى ل... لمحاولات السعي الى اسقاط رئيس منتخب خارج اطار الصناديق انا بعتبر ان دي كريمة تدفع البلاد الى عنف وفوضى لانه في سوء تقدير تام لدى بعض الشباب للأسف الشديد آه آه للمعسكر الآخر لأنصار المعسكر الآخر يعني آه آه من المفترض أن نستفز بعضنا البعض لللجوء إلى العنف زي ما الرئيس جيب بالسنة دي يجي من يرحل بالسنة دي وان طبعا لا أخفي عليك اختلافي مع جماعة الإقوان المسلمين واختلافي مع بعض ما يزور عن حقيقة مش لوحدك ده كلام يعني لازم نصدره للشارع انه دول فصيل بشري له وعليه عنده اجابيات لا، لا، وعنده لا، لا، سلبيات طبعا طبعا, نعم، طبعا. لكن لكن فكرة الزواجة الخطأ اللي بيوعى فيه القوة الليبرالية الحقيقة نحطين كل الإسلامين في سلة واحدة يعني بتعامل مع الإسلام السيسي كله في سلة واحدة فبيحمل أخطاء الإخوان أحيانا أو بعض التصريحات المتطرفة التي تنظر أحيانا من هنا أو هناك يحملها لكل الإسلام السياسي وبالتالي يبدو للناس أن الخروج الآن ليس على الرئيس ولكنه خروج على طيار الإسلام السياسي كله وهذا خطر كبير جدا لأنه لا ينبغي أبدا أن نصل إلى مرحلة أنه يتصور أنصار الإسلام السياسي أن الطيار الإبرالي عايز يخصي الإسلام السياسي كله ده خطورة كبيرة ولا يتصور أبدا أنه, إنه يجي رئيس منتخب بالسنديق فيتم الانتقلاب عليه خارج السنديق صحيح أن للرئيس الدكتور محمد مرسي. أخطاء سياسية لكن الصحيح أيضا أن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى ذلك أما تمرد الحوار والاعتداء على المنشآت العامة والاعتداء على المنشآت فهذا عمل مشين ندينه من أي طرف كان سواء من هنا أو من هنا وبالتالي أنا انتساقا مع أفكاري ومع رؤيتي أنه ضرورة التوافق في هذا البلد لا يمكن أبدا إنما التزم الصمت أمام عدوان على منشآت عامة ولا العدوان على مؤسسات العالمية ده مرفوض تماما جملة وتفصيلا. شكرا جزيلا أستاذ خالف صلاح رئيس تحرير يوم السابع معنا الدكتور محمد سلطان رئيس سيئة الأسعاف المصري سلام عليكم دكتور محمد سلام عليكم فندم جزاء حضرتك فضل فضل. هل من أي مستجدات موجودة الآن من إصابات موجودة في الشارع أي حركة فيها قلاقل الحقيقة طبعا النهاردة اليوم كان يوم مليء بالقلاق البورسعيد طبعا فيها تحديد الصباح نحن قالنا 315 صحة حالة للمستشفات المختلفة لبورسعيد العام والتضامن والتأمين الصحي والمستشفى العسكري وللأسف الشديد تأكد حتى الآن 26 حالة وفاة في مرسعيد وحدها وإحنا طبعا هل في تقارير يا دكتور محمد طلعت قالت الإصابات دي ازاي جاية منين ولا لسه التقارير المبدئية من المستشفيات بتقول إنها إصابات دي للطلاقات نارية نعم نبدأ طبعا التقارير المؤكلة بالتمنى في الطب الشرعي. نعم واحنا طلعنا كمان لان وجدنا على الحالات كتير وفي حالات منهم تحتاج الى تدخل طبي متقدم وبعض الحالات حارجة فيعني في تم الدفع بطائرة إسعاف جوي وفريق تدخل سريع من أطباء الشريم من وزارة الصحة والجامعات وصلوا الحمد لله مستشفى بورسعيد وقاموا بمناظرة الحالات وهيتمن إن شاء الله من خلال إسعاف الجوي 16 حالة إلى القاهرة، هيتم العلوم إلى مستشفى معاد ناصر ومستشفى المعادي العسكري. أنا بشكر حضور الدكتور. إلى النص ساعة إن شاء الله يكون في القاهرة إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور محمد سلطان رئيس هيئة المصري أرجع أكمل تاني كلامي لأخونا بورسعيد. يا أهل بورسعيد فيكم من العقلاء والملتزمين والمحترمين الكثير. الآن الأوان لفكرة التحاكم للعقل. يعني لا مش أنا مش قادر أصدق إن إحنا نخرب بورسعيد بأيدينا. في قانون، لسه في جلسات، لسه في نقد القصة معروضه قدام قضاء ادله لكن لابد أن نعرف ان الولاد اللي تقتلوا ما مفيش نزلت ملايكة قتلتهم من السماء في ناس مدانة فمش عايزين نأخذ الموضوع على اعصابنا مش عايزين موروثات النظام السابق والتعصب الكروي يوصلنا لفكره أن الأحكام دي اتعملت عشان أرضي جمهور النادي الأهلي أو أرضي إدارة النادي الأهلي مش ممكن حيكون في قاضي انا افهم انه في قاضي يبقى واخد منك موقف هيحكم عليك بايقاف زي ما بيعملوا معنا كده في الاعلام او حاجة انما مش ممكن قاضي هيحكم بالاعدام على واحد وعشرين نفس حيلقى الله بهذا الحكم عشان خاطر يرضي النادي الاهلي ده مش ممكن يعقل ده قدامه ورق وبعدين ده حكم مجاش كده ده حكم بنتكلم في 11 شهر مداولات ومداولات انما النهارده انا ايه فكرة ان انا ههرب الناس من السجن ايه الفكره النهارده في اصابع اتهام طالت ناس موجوده في النظام السابق ان هم دخلوا في الجيم ده والكلام ده حصل امام المجلس العسكري يعني لسه ياما هنشوف لسه ياما هنشوف وحنشوف ان هتطلع ادله وكلام كتير جدا هتشوفوا فضايح لان ربنا ستر الناس دي كتير لكن ابوا الا ان يكونوا خائنين لله ولرسوله وللمؤمنين فربنا قدر عليهم الفضيحة وحيتفتحوا على ايدي اللي خدوا الكلام ده خلي بالك القفاز اللي اتمسك غير الراس اللي دفعت ودبرت فلابد ان احنا عارفين هي ناس اللي اقتحمت محكمة الاسكندرية طب يا محكمة الاسكندرية كان حصل فيها ايه اقتحموها وسرقوا حاجات وقالوا ان مش عارف في حاجات بتدين المتهم نخنوخ اللي موجود في السجون الان على حسب ما يقال من روايات في منظومة فساد تعيثوا في الارض احنا المفروض تبقى ايدينا في ايدين بعض ولا احنا اللي نحارب بعض احنا اللي نحارب بعض يعني انا لما الاقي جبهه الانقاذ دي الله ان شاء الله باذنه يغرقها في الجحيم ان لم تتب الى الله سبحانه وتعالى عايزه تستغل الولاد بتاع الانترس ده الحكم جيب النسبة لجبهه الانقاذ صدمه عارفين الصدمه كانوا عايزين يزايدوا لان دول ما عندهمش دم عايزين يزايدوا على دماء الناس دول عندهم رخص سياسي حمدين صباحي ده لو نص شعب مصري مات يغرف ستين ده مقابل ان يقعد على الكرسي هذا المشتاق خلاص في, في حاجه اسمها هلوسه الكرسي موجوده عند بعض الناس هلوسه السلطه هلوسه الشهره هلوسه الغنى في هلوسه معينه موجوده عند بعض الناس فالنهارده لما يطل يطلعوا يزيدوا تحس ان حمدين بقى حمد كل حمد لوحده حمد مع بتوع برسعيد وحمد مع بتوع ألترس الاهلي مش عارف يعمل ايه النهاردة الحكم صدمهم جاب لهم صدمة في دماغهم هم وكتيبة إعلام المسيح الدجال عليها من الله ما تستحق لإني شافت إن كفرصة عمرنا تخيل لما نشحن شباب ندفع به فئة معركة عشان يتقتل يعني هم مش عاملين حسابه من الشباب ده حتى لو خرج شباب مسالم ان في بلطجيه حتقتل عشان تشعل النار في مصر في بطاقيه يا جماعه والله العظيم القتل باسعار عادي في مصر 3000 اعمل لك عاها مش عارف 6000 اعمل ايه 12000 خلص عليه كده ده موجود ده موجود والشرطه عارفه كده والمباحث عارفه الناس دي وسايبينهم لأنه كان بيخدموهم في حفظ النظام السابق ايام الانتخابات بالتحديد ايام الانتخابات بالتحديد انما ما كناش عايشين في دوله يا جماعه احنا ما كناش عايشين في دوله كنت بتصور ان العقلاء فين ابو الفتوح وفين عمرو خالد فين العقلاء فين الناس العاقله ما سمعت الصوت لابو الفتوح وعمرو خالد والمجموعه اللي عملت احزاب جديده وكل يوم تدعو للنزول انهي نزول انهي نزول عشان ايه تنزل يعني انت بتنزل عشان ايه يعني أنا لما أعرف ان ابني ممكن يتقتل في الشارع من بلطجي وتتهم أحياناً بالشرطة أو ممكن الشرطة تقتل دفاعا عن النفس أو ممكن واحد من الشرطة فاسد يقتل عشان يشعل الدنيا بأوامر من فاسدة ما هو كل الأطرحات موجودة كل السيناريوهات متاحة معانا الأستاذ حسن عزة والد النقيب ال... والد زوجة النقيب اللي تقتل النهاردة الحقيقة أو قتل في أحداث بورسعيد سلام عليكم أستاذ حسن عارش مشرب الله بركات. إزاي حضرتك الدنيا؟ الحمد لله. أولاً يعني أعظم الله أجرك في النقيب أحمد أشرف إبراهيم إسماعيل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد موتانا جميعا بوافر الرحمة وأن يغفر ذنوبهم يا رب. يا ريت حضرت تقولي الخبر قلكوا إزاي وهو كان فين بالتحديد لما قتل يعني؟ هو إحنا كنا عايزين الصبحية فمرات كانت في المستشفى وإحنا عايزين فتحني تلفزيون متابعين من الأحداث. فلاقينا مكتوب استشهاد رقيب شرطه باسم احمد رفعت بالامانه وبمنته الصراحه انا قلبي خدني وحسيت ان في حاجه بعد شويه بصيت لقيت الخبر جه عن طريق النت عن خارجي الاسم الحقيقي احمد البلكي احمد اشرف البلكي نعم ف طبعا خبر مؤلم خبر يعني ماولوش يا رب ما يوريني حد تاني يا رب نفضل كويس مع بعض ونحب بعض يا رب تسرح شاننا يا رب الاسلام ينتصر حرام حرام اللي بيحصل ده حرام حرام حرام علشان شاب عنده 25 سنه بنته عندها 8 سنه لسه عامل لها عيد ميلاد من اسبوع جايب لها كل حاجه اموره شاب صغيره دكتوره محترمه حرام حرام يا جماعة حرام اللي بيحصل لنا دوت حرام الله العظيم حرام أنا بشكر حضرتك لأستاذ حسن عزة أسأل الله أن يربط على قلبك وقلب أهله وأن يربط على قلب كل مكلوم في مصر قتل ولده أو قريبه أو صديقه أسأل الله أن يتوب عليهم وأن يغفر لهم معنا اللواء عادل رفعة مدير أمن السويس السلام عليكم سعادة اللواء أعلم بحضرتك بني رضا عنك ساعة اللواء يعني أ أ الأمور في السويس النهاردة اقتحام أقسام ناس قتلوا أو عشرة قتلوا الأول هل الطب الشرعي قالت أتلوا إزاي وإن اللي حصل في مواجهة محاولات اقتحام السجون ومدرية الأمن وصفة تجلسها القضية هي قضية هناك مؤسسات تقوم أو مؤسسات تنهار حل نحمي الشرعية ونطلق حماية الشرعية القصة كلها يا مبنى محافظة السويس اللي استهدي في مباح من كل الاتجاه لاقتحامه واهدهار قد نظامه قد فقط طب هو هو اقتحام المؤسسات الهدف من ورايا يا سعد اللواء يعني انا افهم انه بعض المخربين من الاعلامين يقولك دول متظاهرين سلميين وكلمة سلمي دي احنا كرهناها في مصر اصلا لانه ما فيش حالة سلمية السؤال عايز يقتحم مبنى المحافظة ليه؟ عايز عايز يقتحم مبنى المحافظة ليه فندم عشان حضرتك يثبت ان هناك سقوط للنظام على نظام لا يسيطر على المؤسسات انه صوته صوته عالي وصوته موجود وبعض اللي هو اللي هم مبيفكروش في الامور البلد بينظر لمصالح اي قوى محدوده وبينظر هو الهدف بتاعه مش مهم اي حاجة فاني طب هل حضراتكم بتكلموا مثلا اللي يوقفين قدام المحافظة او الاسم بتقولوا يا جماعة الانسان المتظاهر السلمي اللي في حاله يعني بتفضل يبعد دلوقتي اللي واضح انه فيه هجوم من بلطجية هنضطر نتعامل يعني فيه تحذير بيحصل ولا بيتم التعامل التحذير, التحذير تم في اليوم السابق احنا عادنا في لقاء مفتوح في اليوم السابق مع كل القوى الوطنية اللي بعد لتظاهرات الجمعة كلمنا معاهم وانا لهم على هذه المحذير يوم الجمعة لما جم وصل عند المحافظة حوالي الساعة اثنين احنا من الساعة اثنين للساعة ثلاثة بنتكلم ونقول ونشكرين انتوا جيتوا عبرتوا على رأيكم وهم لو قعدوا عشر سنين في, في شوارع السويس، ولا عشر سنين وقفين في الدم هل في واحد فيهم ما بخدش انما التوجه لاقتحام المؤسسات والتوا والتوجه ليقف أنشطة في الدولة تمام؟ الشرطة بتدفع عنه وتبناها وتروحه لأن هو ده اللي بيمثل نظام هل تم, تم الت... هل تم القبض على حد متلبس يا فندم مع أسلحة مع ملوثوف؟ تم القبض على ستة ومنهم واحد كان مع أسلحة وهناك تقارير من جهة أمنية جت معلومات عن ناس ملثمين جوا مستخدموا أسلحة وبص عشان تعرف احنا قد ايه صدقين قد ايه محترمين احنا عندنا حضرتك 49 عسكري فقط 49 عسكري بصع ضباط بيجمعها عميد و 58 تمام نعم لك ان تتخيل حضرتك 301 واحد بيدفع عن, عن عن عن مؤسسه مؤسسه الدوله خلال ساعتين يسقط منهم هذا العدد الهائل 58 حالتهم المعنى اللي احتلاش فيها ايه طيب حضرتك هل في يعني تم الـ, الـ, الـ, الـ انا حقول السيادتك اتفاضر ايه انا وكل القوات اللي كانت موجودة في محيط المدراء والمحامزرة تحمل الغازات والخوزة والدرع لحماية نفسها يعني يعني الشرطة في ما كانتش نزلة مشلحة بشكل او باخر برصاص حي ما كانش فيه اي تسليح للشرطة غير الغاز في بقى حضرتك حاجة بناها تأمين وحراسة المنشآت تأمين وحراسة المنشآت دي بيتم تأمينها من خلال عربيات زي لحتك بتشوفها في القاهرة وفي كل مكان لذا فيها أمين شرطة ومع مجموعة من المجندين دول مسلحين دي وماخدين تأمين المنشآت ما لهمش مش علاقة ولا بالمندرية ولا بالمحافظة ولا بالمو ولا بدي لها أمر خدمة خاصة بيها دول كانوا بيأمينوا مبنى محكمة السويس خوفاً يحصل فيها تعدي زي ما خصل في اسكندرية. نعم خارج منظومة المظاهرات وبعيدا عن مكان المظاهرات معاكتر من 400-500 متر تمام سيادتك؟ نعم فني وفيها امين شرطة وطلب مجندين وهناك سيارة اخرى بتأمن جهاز الامن الوطني بعدها بحوالي بمسافة خصيرة طيب هل تم تهريب السجيم من قسم شرطة السويس يا فندم؟ تمام كل الناس بتأمن منشآت اين؟ منع من السلب والنهب والأعمال العدائية طيب عندي خبر يا فندم في اليوم السابع متظاهرون يقتحمون قسم شرطة السويس ويهربون المساجين حصل؟ انا حقول لسيادتك اهو صدر فندم فراحت ناس على القوات اللي وقفة بتأمن المنشئات دي بعيدا عن محيط التظاهرات واطلقت عليهم خرطوش اصابت عسكريين فيهم تمام يا فندم؟ تمام يا فندم مع حضرتك سقط عسكريين من الستة اللي واقفين على الأرض بطلقات الخرطوش اللي اللوافه لما زمايلها هتضرب عليها نار وتقع على الارض حق الدفاع الشرعي اللي هنعاقد ليها انها بتدافع عن نفسها الاجانب ان الولاد كانوا في حاله توتر شديد ورعب شديد من شوف كل شو بتسعف السعافه حمله تسير في المجندين ليهم تمام ضربوا طلقات ناريه لفعل عن, عن نفسهم والحاله العصبيه اللي هم فيها انا اعتبرتهم ان كانوا صح او غلط القضاء هو اللي بيحدد هذا الكلام سجلنا الكلام ده وقلنا ان في ناس عندنا حصل من هكذا في عندنا قتلة في طب شرعي، الشهداء اللي ماتوا في طب الشرائي حالي لعساك الغد الطلقات اللي ضربواها اصابت حد يتحاسب طيب دلوقتي يا فندم يعني هل في حظر تجوال, تجوال في السويس يعني احنا كنت اشفافية هل حصل حظر تجوال في السويس يا فندم لا لا فيش حظر تجوال أنا حصل هجوم على اسم السويس ضمن استكمال منظومة الهرج والمرج وحصل هجوم على اسم السويس وكل اللي هم قدروا يعملون اسم السويس ان هو 18 مسجون داخل السجن قدروا اهربوهم يعني في 18 مسجون تم تهريبه من اسم شرط السويس اسم نتيجة التعدي على قسم شرطة طب لا انا بسأل سؤال وحضرتك سريعا كده يعني يعني طب انا بهرب مسجون ليه؟ يعني انا معترض على قرار رئيس ولا معترض على اداء الشرطة بدخل اهرب مسجون ليه يعني؟ يعني حضرتك بعد يعني بعد الحلقة هتلاقي متفكر في الموضوع ده حتلاقي الأمور واضحة وحتلاقي ان الدنيا جميلة وكل حاجة كل حاجة واضحة هل نزل الجيش بالسويس يا فندم بالتنسيق مع الشرطة؟ انا تلمت فائد الجيش مع بعمبالح لما افضلنا القوات بتاعتك الى كبت والتعامل ومحاولة اقتحام المحاصرة حتى فجر اليوم ايه وانا تلمت الوقت السابعة اصخر فيه فنصر كامل بينه وبينه واستعانت بقوات الجيش لتأمين مبنى المحاصرة مبنى المحاصرة انا بشكر الحاج شكرا جزيلا سعاد اللواء احمد رفعت مدير امن سويس لكم لكم ان تتصوروا لكم ان تتصوروا آآ آآ يعني التصور يبقى عامل ازاي لما انا معترض ده انا بفترض طبعا ان فينا الشرفاء عشان بيزعلوا اوي والاعلام بيموت الاعلام بيحصلوا ارتكارية يعني بتوع الانتاج الاعلامي اللي كانوا قافين دول خدوا ترياق وهجوم من الاعلام المارينز والمسيح الدجال اعلام لوط لوض عليهم من الله ما يستعقون فوق ما تتصوروا انما ايق في حماك لمؤسسات وخراب ودمار وحريق يقولك ايه وقد تم الاعتداء على المتظاهرين لازم يصدر لك الكلمة دي طب انت عارف ان كلهم متظاهرين شرفاء في متظاهر شريف بيعترض على حاجة يروح يهرب مسجوم من السجن بمناسبة ايه وبأمرت ايه بأمرت ايه نفسي افهم يعني وبعدين في النهاية الاقي بيان رئاسي مجلس الدفاع الوطني ودين اعمال العنف بالمحافظات اهلا وسهلا بالادانه يا جماعة الخير لابد ان نفهم ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن لازم يبقى فيه دولة في سلطة دولة تعرف تشكم الخارج على القانون بس الناس مش عايزه هير كده الناس ما طلبتش ان احنا نقعد نعتبع على السليم والشريف والمحترم واللي في حاله اني اتكلم واحد متلبس بمولوتوف متلبس بانه بيحرق بيعترف على الانترنت رسمي ان الرئيس مرسي صهيوني وعميل وانقص عرقابته زي الواد ميزو ده خلاص بيعترف رسمي اي ضعف اي ضعف, ايو ضعف يصل الى مؤسسة الرئاسة لما نسيب احمق زي داي يقول اللي بيقوله ومن نحسبوش بالقانون معانا الاستاذ محمد زكريا امين حزب العر... ح... امين عام حزب الحريه والعداله بورسعيد سلام عليكم استاذ محمد وعليك السلام الله وبركاته ازي حضرتك يا سيدي الله يكرمك الله يكرمك طمنا على اهلنا بورسعيد الاوضاع ازاي الميه النور هل اللي بيحصل في شارع بورسعيد حقيقة بما يرضى الله في مو يعني في شحن عند اهل بورسعيد للمحافظة كلها انها مظلومة والذي طائفة معينة يعني عرفنا اي الوضع يا فاند منك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سبحانه والحقيقة الـ الـ القرار اصلا او الحكم اللي صدر كان حكم صادم نبور سعيد خاصة بعد ما ساد النائب العام قدم ادلة ودبيدة وكان مفترض وكان يعني كنا نحس نظن في في الحكم انه يأتريس بحيث انه يشوف الجناه الحقيقيين احنا الحقيقة من اول حدثة ما حصلت من السنة اللي فاتت ولما تسشت فيها ابنائنا الـ 74 ومن ثلاثة اكبادنا الحقيقة من يومها هو بنقول منقول ان احنا لابد ان نصل الى الجناه الحقيقيين المجرمين الحقيقيين اللي لازم يتاخد منهم القصاص لكن للأسف الشديد اتجمع شوية بلتجية اللي اتاخدهم مع أبرياء كثيرين جدا إن معظمهم كانوا بتلمى من الشوارع وكانوا الأولاد اللي جاي من من الدروس خدوه. يعني يعني إذا أفهم من حضرتك أن شعب بورسعيد أهلين بورسعيد بيقولوا أن في جزء من المتهمين فعلا مدانونة وبلتجية وفي جزء براءاء ملونش علاقة بس الموضوع بس في اليد المدبرة الحقيقية ما زالت خارج سجن اليد المدبرة الحقيقية ما زالت خلي نسأل ممكن اسال حضرتك سؤال سؤال. فهمت ممكن, ممكن اسال حضرتك, حضرتك سؤال يا عم تقرير النائب العام يغلق بعين الاعتبار بعيس نافل الى الجاري الحقيقي استاذ محمد ممكن ممكن حضرتك سؤال يا استاذ محمد اتفضل يا فندم الان واقعة الاعتداء اللي حصلت في استاد بورسعيد في يوم الماتش اكيد الشرفاء في بورسعيد كانوا عارفين مين الغرب اللي كانوا موجودين في الاستاد ده يا فندم وعارفين من اول ما بدأ الضرب بالشمريخ ولسع فويدن حسام عشور لاعب الاهلي واللي حصل ده وبين الشوطين حصل اشياء يندلها الجبين هل الاهالي ممعهمش كان فيديوهات يصوروا وشوشهم يعني وقدموها للم... الموضوع مش في تصوير المشوش برضه خالد الموضوع من وراء هذا الموضوع الموضوع المؤامرة كانت باينة من قبلها باسبوع من الشحن الاعلامي من الترتيبات الامنية الغير مناسبة لهذا الحدث الملعب كان مفتوح الدنيا كلها بكايبة هناك يد خفيه كان لابد ان ننتهز الفرصه في تقديم للنائب العام لهذه الادله ان إحنا نصل نصل الجانب الحقيقي هناك ابرياء كثيرين ممكن يكون في في المجموعه دي, الشارع في, في غرصة دي, غرصة دي الشارع في بور عيد الشارع في دلوقتي هل كله المت... مت... هل كله متفق على الموضوع نعم الموضوع لان احنا عندنا عندنا ثقه ان في كثير جدا من الأولاد دول و... ولا علاقه لهم بهذا الحدث لانهم تاخذوا من الشوارع ومن القهاوي ومن من الدروس الخصوصيه طلب ان اتخذت من دروس خصوصية فهذا يحدث لهم هذا دي حاجة الحاجة التامية اللي مثلا يؤخذ في الاعتبار موضوع على التقرير النائب العام ثم آآ آآ يعني بقى طب هل بتشوف حضرتك انه النقد في الحكم ممكن يتقدم فيه تقرير النائب العام بالأديلة الجديدة تبرق البريء وتدين المدان ايوه لكن برضو ما زالت هناك ايدي تلعب باعصاب وبشحن وبيلعب طب انت بتتصور يا سيد محمد الناس اللي أبي... أبي... الناس, اللي هجم... الناس اللي هجمت اسم سجن بورسعيد عشان تحاول تخرج وحاول يقطع الميه او ما شابه ده نعم مين اللي دفعهم لكده ومين اللي جاب لهم السلاح الرهيب أسلحة ثقيلة وأسلحة رشاشة و... وحاجات وأنا بتكلم حضرتك أنت أمين أكبر حزب أمين أكبر حزب في مصر هل حضرتك بترصد هذا الكلام مع أهلي بورسعيد الشرفاء صبعًا، صبعًا بس وبتبلغوا على معاه أسلحة ثقيلة يريد أن يختحم فوصف السجن فوصف هذا المشهد نحن كنا في هذا المشهد وفي حضرتك واللي أشعر للشرارة طبعا أني أول مصاب وأول قتيل وأول شهيد كان نقيب الأمن المركزي وأمين شرطة وده أشعل الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني يعني انت حضرت دلوقتي الذي قتل ضابط الشرطة هل هل بتتصارن يكون حد من الشرفاء في بورسعيد؟ لا اطلاقا طبعا المجموع الم... هل حضرتك المجموعة التي 16 سنة هل المجموعة التي أرادت أن تقتحم السجون النهاردة هل بورسعيد مش عارفينها ويبلغوا الأمن بيها؟ ما هو ايد خفيه اصلا انت يعني موضوع كان من المفترض ان احنا نبحث ونتحرى وكان في لجنة تقصي الحقائق لازم تؤخذ في الاعتبار لا انا بتكلم يا فندم معل... خلاص أنا, ال... انا القانون هياخد مجراه دي في جلسات النقد وفي الادله الجديدة انا بتكلم على الحادث في بورسعيد هل يعقل ان يقتل ثلاثون شخصا في مقابل زعل على حكم لسه متنفس على واحد وعشرين شخص طبعا م... م... شيء يعني يعني سخيف جدا جدا يعني يعني بكل مش... المقاييس امر غير مقبول ومستهجن ان عشان يعني حكم مبدئي ل وعشرين يتم يعني اذا انت تتفق معايا ان في ايادي خفيه جوه بورسعيد تريد ان تشعل غضب الاهالي وتحول بورسعيد لحرب شوارع اه اكيد اكيد كان في اسلحه بتيجي من من, من اطراف المدينة ومن خارج المدينة اسلحه و بيع المتسكلات وعلى رابط الربع نقله ومن كل من كل فج عميق وكاننا داخلين حرب. طب هل ما فيش أصوات عقلاء تكلم الناس اللي هي الشرفاء؟ أنا بدي الشعب البلطجية اللي معهم الأسلحة الثقيلة والخرباطوم والعزين يهربوا آه الناس آه من السجون يكلموا لا الناس العقلاء أن, ي... أن ي... ي... ي... يعودوا في بيوتهم عشان عارفين مين بالضبط اللي موجود في الشارع شايل سلاح تيل يريد أن يعتدي على مؤسسات الدولة اللي مالها الزلمة في الحكم اللي حصل أصلاً. هو من فترة طويلة وإحنا لجنة مشكلة من قوى السياسية ومن اتلاف التجار وبتحاول أنها تتواصل مع الألترس وبتحاول أنها تتواصل مع وزارة العدل ووزارة الداخلية ونجحنا في أن احنا نخلي الأبناء هنا ما يروعش المحكامة عشان ما يحصلش يعني يتعجي عليهم عشان الأمور تهدأ ففي تواصل أصلا معهم لكن القضية مش في في التهديئة في هذا الاحتقان الموجود لأنه في دم دلوقتي وفي ناس أبرياء طب أنا عايز أسأل سؤال الثلاثين أو الحاجة وعشرين اللي قتلوا حضرتك يعني في أسماء معروفة لديكم منها يعني اتأتلت إزاي هل حصل أنه تم الأرض يعني يعني واللي وقفين في الشارع واللي معجم الطريق واللي كان واقف أيها أستاذ محمد, محمد بس الشعب المصري يريد أن يعرف الحقيقة يعني أنا واقف في الشارع الله يرحمهم أنا بس بتكلم عشان أ... أ... أوصل الصورة لمجاهد واقف في الشارع انضرب بالنار من مين ما هو ال... ما أنا بقول لحضرتك هو ال... اللي أجعل الفتيل في البداية مقتل نقيب الأمن المركزي يعني و... تحق بتقول دلوقتي أن الشرطة وليستاري. الشرطة بناء على مقتل نقيب الأمن المركزي تعاملت مع الناس بالرصاص وتعاملت طبعا مع الناس بالرصاص في في في حالة الهجوم لأنه برضو التانيين يعني لم يتوانوا عن استعمال الرصاص طب الولاد على الشباب على الشباب البريء التو... اللي قتل أو حاجة هل ما كانش في أهالي يقول لهم طالما الموضوع دخل ما بين الناس بتعتدي على الشرطة بالرصاص والشرطة بترد بالرصاص هن يتركوا الساحة ويرجعوا على بيتم في حالة الغضب السريع يعني تعرف بداية الشرارة بعد نطق الحكم بدقائق معدودة يعني ما ما أنا بشكر حضرتك تدمر الألاف مباشرة و... و... وراحوا السجن و... وبدأوا يحرقوا في ال... في أسوار السجن ويتعدوا على ال... يعني بصورة همجية مدفعين أنا أعتقد أن هذا الموضوع ليس من أخلاق الشباب هنا بورسعيد ولا من من طبيعتهم ولا من طبيعة شعب بورسعيد ب... ولكن هناك أيادة خفية بتدفع هذا الموضوع إلى أنا بشكر إلى... حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد زكريا من حزب الحرية العدالة ببورسعيد أنا أكتر حاجة مجنناني في الدنيا ان احنا عاملين نتكلم بقالنا سنتين في الايادي الخفيه معلش الخفيه دي فين يعني امتى هتبقى ظاهره لما واحد ماسك متروليوز وقالي واقف وقال في الشارع بقى خافي ازاي مش عارف انا مش عارف بقى خافي ازاي واللي بيدوق المر واللي بيفت في عضد الانسان وبيحزن القلب ان براءه بيشيلوا الليله دي يبقى شاب نازل زعلان او حاجة واحد يقوم ناسش رصاصه سواء زي ما قلت يا اما قاصد يا اما غير قاصد يا بلطجي عايز يشعل الدنيا والشباب ده يروح هدر الشباب اللي احنا منتظرين ان قدام ده اللي يشيل مصر يروح هدر في مقابل اللعبه السياسيه الرخيصه معانا المهندس موحي سلام عليكم يا وعليك وعليكم السلام يا دكتور خالد اهلا وسهلا يا باشمهندس باذن حضرتك يا شيخ خالد بس في استياء عام جدا جدا فاحنا عايزين نوجه نداء وقيت انته يتوجهه بعد ما اقفله لبعفل الدكتور مرسي الفوضى في الطريق يا دكتور مرسي والأيد المرتعشة اللي منا من بتعنت حضرتك حفظك الله هذه بطانة فوق رأسنا بس دي اسمها بطانة مرتعشة الفوضى في الطريق لابد من اتخاذ موقف وانا هضرب له مثل عشان يبقى ايجابي اليوم بانتهاء الساعة 12 مساء اي فرد سوراجي اسمه حمدين صباح اسمه البردعي وافق قدام مبنى غير ميدان المشهور ده رسوم ميدان التحرير يلقي طوب او يلقي ان شاء الله ورد يتم التعامل معه كعميل كجاسوس وينزل تشريع المجلس اللي اسمه مجلس الشورى ده حفظه الله وكمان ينزل تشريع فورا بان هذا يعامل معاملة العميل او الجاسوس من 10 ل سنة غير كده شيخ خالد بلغ الدكتور مرسي هو عارف المات صباح ابراهيم بلغه قوله يا دكتور مرسي اسمع قناة الناس الان الفوضى في الطريق لو ما كانش اليوم اليوم البيان اللي طلع من وزير الإعلام ده اللي هو لا يصلح أساسا لا يصلح أن يكون وزير إعلام ده باين مرتعش يا شيخ خالد سيبك من العقلاء وسيبك من خالد, من خالد وعمل خالد دي ناس لا تصلح أساسا الآن لو ما كانش هيطلع القانون الساعة 12 مساء أي شخص قدام منشأة سيعمل أنه جاسوس جاي يخرب بلده ألترس مش ألترس أنا بقول الدكتور مرسي على مصر السلام أرجوك يا دكتور يا شيخ خالد بلغوا مرسلة دي وبلاثي الأيد المرتعشة والسلام عليكم وبركاته عليكم السلام عليكم وبركاته طبعا أحمد إدريس كابو ألترس أهلاوي كاتب على التويتر بيقول شفنا قوة ثورية عار على الثورة كلها همهم من الحكم يطلع براءة علشان ألترس أهلاوي ينزل الشارع وهم يركبوا عليه طبعا مما لا شك فيه زيما قلتلك وأصيب عبد المشتاء والبوب عم شكشك والاشكال اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتانا بيها في مصر الآم دي من هذه الجبهة باشكال يا النهاردة النهارده عدد الميكروفونات اللي موجوده قدام احمد البرعي اكتر من اللي حاضرين عدد الميكروفونات بتاعه وكالات الاعلام اللي بتسمع بيانه الخايب اكتر من اللي قاعدين واللي بيسقفوا, بيسقفوا واحنا في دماء في الشارع في ثلاثين ماتوا بورسعيد ما بين المحترم وما بين البلطجي وفي قد كده ماتوا بارح يعني كل الدماء دي بالنسبه له ما تفرقش حاجه المهم ان احنا نكون في الكرسي واهم حاجه عند البرادعي مجلس انقاذ حكومه انقاذ وطني اجهاض مش عارف ايه البت... اي حاجه على تويتر عفنه يقعد يكتبها وخلاص لانه مش حاسس بدماء الناس دي هيحس منين اذا كان واحد من حزب الدستور مات بازمة قلبيه مع بتويته ما مشيش في جنازته فهيحس بايه هيحس بايه لما شبابنا عمال يتقتل في الشارع ليل ونهار احنا عايزين ان الشباب اكتر من كده بنقول لهم ايه يعني بنقول لهم خلوا البلد فوضى بنقول لهم عايزين نبني مصر نحولها الى لبنان عايزين نحول مصر الى عراق طوائف متناحره في الشوارع بالاسلحه عايزين ايه من مصر عايزين ايه من مصر يا ناس يا هو تخيل والدماء دي موجوده يقول لك حكومه انقاذ وطني يا اخي ادي عليك اقول لك ايه الله ربنا يشلك يا اخي اقول لك ايه بس حافظوا على الدماء لله دماء اي انسان اي انسان اي انسان بيموت في مصر الناس بره هتتجنن في اوروبا وامريكا والدول العربيه هتتجنن المصريين هيتجننوا من اللي بيحصل في مصر مش مصدقين ان وصلنا لمرحله انه بقى عادي جدا عادي يوم واحد يسقط ثلاثين قتيل يوم واحد يا ناس طبعا من ضمن انتهاكات الشرطه معايا واحد وانا جاي بره دلوقتي عينيك يا ياريت لو نعرف صورته على الشاشة اسمه ايه معلش يا جماعة؟ معانا احمد محمد ابو المجد سلام عليك يا احمد سلام ورحمه وبركاته ازي حضرتك في يا دكتور الشيخ اهلا يا احمد احمد انا انا عارف ان انت محامي ايوه يا فندم طب ياريت يا احمد تقولي لي ايه اللي حصل لك من ضابط المباحث اللي اعتدى عليك وخلى شكلك بالشكل اللي هنعرضه على الشاشة دلوقتي ده طيب اتفضل يا فندم حضرتك انا كنت راجع من الشرقية وبادي شغلي هناك انا اللي شغال في شركه موبينلات في في اداره الشؤون القانونيه فالتوقفني فتو... الكميني اللي في... في العبور طلب الزبط طلب مني الرخص مع من وما يحصل هو اسمه أنور أحمد أبو المجد في اسم العبور معه ومباحث اسم العبور طلب مني تلخيص العربية طلعت له التلخيص يا فندم طلب مني البطاقة طلعت له بطاقة فطلب مني يفتح العربية فاتشها مرة وثلاثة انت, إنت معلش إنت عينك دي اللي قدامي على الشاشة اللي, اللي منفوخة دي من الضرب؟ آه يا فندم من الضرب ورش على وش كمان سبراي اللي هو تلفت فمس من ايدي دا دا ده دا بعد محضرتك كالتفني من هداية ورجلية وسحل في الأرض هو والقوة اللي كانت معاية الزبط اسمه يا فندم؟ اسمه أنور أحمد أبو المجد أنور أحمد أبو المجد ده في كمين؟ في في, في العبور؟ في العبور آه ده معاون ما بيحث اسمه العبور يا فندم لا يعني أنا آسف في اللفظة الحالور مزعجش مني يا إشال فطرق وشك كده كده بدون أي حاجة؟ هو يا فندم لما سألته حضرتك لما شوف التراخيص وفتح العربيه طب حضرتك انت انا ممكن يعني اروح طيب قال لي لا انا احجزك انت والعربية طب ليه يا فندم قال لي هي كده بلطجه واعرف انت كده مش حضرتك قال لي قال لي كمان مش انت قلت للدستور نعم فقلت له ايوه انا قلت للدستور نعم قال لي هو عشان كده بقى انا هوريك الدكتور نعم هتعمل ايه اه فقلت له طيب وبعدين فطبعا طبعا ما بطلع الموبايل بتاعه طب هتصل بحد من عندي فبطلع الموبايل بتاعه اتصل بحد من اهلي خد مني الموبايل ورماني في الارض كسروا وبداوا بقى ينهالوا عليا بالضرب كلهم ربطوني من ايديا ورجليا تكتيف وفي الارض وسحل في الارض وضرب ورش بري وكل حاجة كل انواع التعذيب وفوق ده وده حط رجليه على راسي يا فندم في الارض ده اي قرفيه كر... فين الكرامه في كده وقال لي انا هخليك لما تشوف اي انت, زو انت زو عملت ما... انت عملت محضر يا استاذ احمد اه عملت حضرتك محضر في نيابه الخانكه بالواقعه وتم ضبط وحضار الضابط وبيتحقق معايا حضرتك مم. يعني بيتمج... وحدي بكرة بإذن الله وتحولت أنا للطب الشرعي خبت تقريب طب الشرعي بإذن الله هستلمه بكرة بإذن الله طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد محمد أبو المجد المحامي هقادي بقى ال الشيزوفريني اللي بنعيشها في مصر يعني من طرف بنقول إنه جنود الأمن المركزي طلع عينهم وبعض الزباط طلع عينهم وبيحافظوا على مؤسسات عشان الدورة ما تسقطش يجي الطرف أو جزء من أطراف أنا طبعا مش هو بيتحقق معاه أنا عايز أقول لكم فيه عينة من الضباط الفسدة اللي لسه موجودة حاليا بتتعمد تعمل حاجات عشان في النهاية يبقى كل واحد قاعد يقول لك إيه منه لله مرسي إله ربنا يعمل فيه ويسوي يعني عايز التصرف ده لولا لني ده عمل موقف إيجابي وراح النيابة في غيره بيتضرب ويمشي يقول لك أنا مش عايز واجعة المجمع بتقول الشرطة بالذات إن في منهم مجموعة لا تزال لا تزال مش قادرة تتخيل فكرة ان محمد محمد مرسي العياط هو رئيس جمهورية مصر العربية اللي احنا كنا مسكينه 25 يناير وبنعتقله وبنروح بالليل نجيبه الساعة 3 بالليل ونحطه في المعتقلات ونلطشه ده بقى رئيس الجمهورية مش قادر يستوعبها مش قادر يستوعبها انا هتطر طبعا اخد طيب انت جاهزت بس الفيديو نعمل السابع يا كريم طيب انا هتسمعكو فيديو ارجوكو تشوفوه كويس جدا في الفاصل واخرج قبل ضيوف الكرام استفتقنا هل تتوقع ان يهدأ أولترس اهلي بعد صدور الحكم في قضيه استاج بورسعيد نعم لا لا ادري حاخد فاصل ربنا يحفظ اهالينا وشبابنا في كل مكان يا رب ويبعد عننا الفسده والخونه يا ريت الشعب كله يصحصح للفساد والخونه دول حاولوا قدر المستطاع وأخيرا رساله والله ما كنت اتمنى ان, أن اتكلم بهذه الصوره بس خلاص طفح الكيل بنا يا سياده الرئيس الهي ربنا يبارك فيك خد قرار واضح ان اي حد يعتدي على مؤسسات الدوله هذا ليس بثوري على الاطلاق عقبوه شرعوا قانون مش نسيب البلطجه في الشوارع وقطع الطرق وكل شيء نطبطب نقول نحن ندين العمق نحن ندين العمق الشعب زهق الرساله وصلت للشعب ان حضراتكم في مؤسسه الرئاسة مش قادرين انكم تحكموا البلد وتظبطوا ايقاع الامن دي رساله الوسط. اه احنا متعاطفين وعارفين ان في بلطجيه وفي نصابين وفي مؤامرات والله نعرف ذلك ويعرف ذلك القاصي والداني والاعلام هيقول كده والرساله اللي هتسمعوه من السيناتور الامريكي بتقول كده وشغل الموساد وشغل مخابرات ايران وشغل وشغل الامارات كل ده شغل احمد شفيق احمد شفيق اللي طلع يعني لو لو هو شارب حاجه ما كانش ممكن يقولك لك اسقطنا نظام مبارك احمد شفيق اللي بيقول مبارك مثلي الاعلى على القناة القاهرة والناس بيقولك زي ما اسقطنا نظام مبارك زي ما اسقطنا حط الفاعلين بتاعته على انه هو اللي اسقط نظام مبارك شفتوا مسخره اكتر من كده واحد يطلع يقول لي منتاش يقول لي مفيش ما فيش حاجة في المتسابه الناس دماغها مخه هنجتوا تحكم مصر مش دي مصيبة سودة وفي الاخر الشباب اللي بيدفع من دمه واهاليهم يتحسروا ويتقطع عليهم يتقطع عليهم ويجر اللي عندهم رخص يزيدوا على دماء الولاد ويجروا على أهليهم واحنا هنجيب لكم حقكم وسخنوا معنا بس ونزلوا ولعوا الدنيا عشان نجيب لكم حقكم ربنا ينتقم منكم من قلوبكم يا رب على أولادكم زي ما بتوجعوا قلوب الناس على أولادهم وانتوا قاعدين في بيوتكم في المكافات بتاكلوا وبتشربوا في المؤامرات والسبوبه منكم لله ربنا يخرب عليكم بيوتكم يا رب ويفضحكم في الدنيا ويفضحكم في الاخره يا رب اخد الفيديو يا كريم نعرضه في الفاصل ونخرج نقابل ضيوفنا فاصل ونواصل باذن الله خليكم معانا as Americans, we uh, support uh, freedom and democracy and the rights of all peoples, but as, Gada, as Gaza taught us in 2006, free elections by themselves do not make up a democracy. There are times when people are offered a chance to elect party leaders that offer them only one election to affirm a dictatorship. We can also learn from the year 1938 that the dangers of ignoring developments abroad are huge. Now in the wake of the Arab Spring, we turn away from that region at our own peril. Now on November 28th, the first stage of the Egyptian elections began, which will inaugurate a new electoral system forming a bicameral legislature. This first stage determines about 30% of 498 seats for the government's lower chamber called the People's Assembly. Before Egyptians arrived at the polls, protesters filled Tahrir Square in Cairo and as a result over 40 Egyptians were killed. Many are objecting to the military's interference in the electoral process and the decision to force elections well before secular parties had a time to build their capacities. According to public polling and sources on the ground, this will likely hand an electoral victory to the Muslim Brotherhood and more radical Islamic elements within Egyptian society. Although elections will last until March of 2012, the prediction of a Muslim Brotherhood victory is already becoming a reality. Early data shows an alarming trend of Islamist domination of the Egyptian parliament. On December 5th, The High Electoral Commission announced that leaders of the Freedom and Justice Party, that's the political arm of the Muslim Brotherhood, had received a plurality of 36% of the vote, while the secular Egyptian bloc had gained less than 12%. When we include the runoff elections which took place last week, it appears that the Muslim Brotherhood, Has won 73 out of 150 seats, or 49 percent of the currently contested outcomes. This is the same party that led a pre-election rally of 5,000 chanting, "Quote: One day we shall kill all the Jews." And another quote: "Tel Aviv, Tel Aviv, Judgment Day is coming." While many expected the Brotherhood to do well. There were other surprises. Salafist parties, made up of anti-Western hardliners who follow a particularly radical version of Islam, are also faring particularly well. Surpassing predictions, they received 24% of the votes in the first round. Importantly, these elections also included so-called liberal districts of Cairo and the Mediterranean port city of Alexandria. The weakness of liberal parties, namely their inability to reach out to voters effectively with a serious agenda, is now fully exposed. Islamists are taking full advantage of deeply rooted networks that extend from the mosques into Egypt's, into Egypt's poor districts. And their grip in the traditionally conservative areas of Alexandria proved particularly tight And these areas are also home to a majority of the Coptic Christian community. It's clear that if Islamist parties and candidates uh, continue uh, their currently won gains in other elections, they will capture 60% of the national vote in Egypt. This will situate the new Egyptian parliament around deep ideological differences between Salafis and the Muslim Brotherhood and liberal groups making the Brotherhood the power brokers between Egyptian left and right. Now what does this all mean? By January, the United States could face an Egypt defined by a hatred of Israel and many of the freedoms we hold dear. A freedom of expression, of women's rights, the right to practice any religion. This Egypt counts Iran as a friend and poses a threat to the Camp David Peace Accords, which have served as the cornerstone for Egypt's strategic position for 30 years. Do we expect that an Islamist-led Egypt will prevent weapons from arriving in the hands of Hamas? Will an Islamist-led Egypt help preserve a free South Sudan? Will an Islamist-led Egypt act to protect Coptic Christians Who make up about 10 percent of Egypt, or will we see continued violences like we saw on October 9th in Mazapro, which killed 27 civilians and injured hundreds? Will an Islamist-led Egypt do what we expect with more than one billion dollars of U.S. foreign assistance? Will they continue to share intelligence and to work against terrorism? These are all questions that may become critical issues for the national security of the United States very shortly. All of this instability prevents foreign investment and tourism that would help the Egyptian economy. The IMF has forecasted a little over 1% growth for the Egyptian economy next year. They said inflation will top at 11% while almost 12% of Egyptians will be out of work. Recently, the Egyptian pound traded at its lowest level against the dollar in seven years. This time last year, the region was on the threshold of exciting change, but today Egypt sits instead on the threshold of a very dangerous path. The United States, and especially our State Department in particular, should do what it can to keep Egypt attached to peace and good relations with the West. United States is now on the verge of a historic defeat and reversal of American interests in Egypt. Currently, if there is an Obama administration plan for handling a new Islamicist Egypt that rejects peace with Israel and allies with Iran, I don't know it. And I don't know if anyone does. We must keep our finger on the pulse of this process. Liberal voices in Egypt must work to preserve the democratic goals of the January Revolution. Recently I had the privilege of meeting some of Egypt's best and brightest young liberal leaders. They'd like to build a free Egypt that respects women's rights and religious minorities and the rule of law. I was encouraged in meeting with them, but only hope that the coming election is not like a, a 1930s election in Germany, where people in Egypt are given one choice to affirm a dictatorship, And then that is the end. If a radical Islamic government rises in Egypt, one that disavows the Camp David peace accords and no longer acts as a stable strategic partner in the Middle East, then we will look back on the recent election in Egypt and its successors in December and January as the turning point for a historic reversal of the United States. My hope is that the State Department watches this very carefully. My hope is that we have a plan to make sure this critical country stays within the U.S. orbit. But my fear is, given the recent elections in Egypt, uh, we have already lost quite a bit of ground. And if current trends continue, uh, then by the middle of next year, we will have a Muslim Brotherhood government in command of the Suez Canal, uh, in charge of Cairo, the second center of learning in the Arab world, along the border of our Israeli allies, friendly to Hamas, friendly to Iran, and hostile to Europe and the United States. And my hope is, over the holidays, we work very hard and diligently uh, with our allies and especially liberal forces in Egypt to make sure that that reversal doesn't happen. And with that, Mr. President, I yield back.